يكتمل النوال ويسرح ملأ نجوى كالخيال أبي بنتاك يكتمل النوال ويسرح من نجوى كالخيال فأنت رعيتني وغمرت قلبي بعامل ياضيق بها المجال حظا O Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, punya وغمرت قلبي بعاطفة يضيق بها المجال